اقسم الله بالملائكه التي تجذب ارواح الكفار بشده وعنف والناشطات نشطا واقسم بالملائكه التي تستل ارواح المؤمنين بسهوله ويسر والسابحات سبحا واقسم بالملائكه التي تسبح من السماء إلى الأرض بامر الله فالسابقات سبقا وأقسم بالملائكة التي تسبق بعضها في أداء أمر الله فالمدبرات أمرا وأقسم بالملائكة التي تنفذ ما أمر الله به من قضائه مثل الملائكة الموكلين بأعمال العباد وأقسم بذلك كله لا ليبعثنهم للجزاء والحساب يوم ترجف الراجفة يوم تهتز الأرض عند النفخة الأولى تتبعها الرادفة تتبع هذه النفخة نفخة ثانية قلوب يومئذ واجفة قلوب الناس في ذلك اليوم خائفة أبصارها خاشعة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 فأراه الآية الكبرى فأظهر له موسى عليه السلام العلامة العظمى الدالة على أنه رسول من ربه وهي اليد البيضاء، فكذب وعصى فما كان من فرعون إلا أنه كذب بهذه العلامة وعصى ما أمره به موسى عليه السلام ثم ادبر يسعى ثم اعرض عن الايمان بما جاء به موسى عليه السلام مجتهدا في معصيه الله ومعارضه الحق فحشر فنادى فجمع قومه واتباعه لمغالبه موسى عليه السلام فناداه قائلا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 ايجادكم على الله أيها المكذبون بالبعث أصعب أم إيجاد السماء التي بناها رفع سمكها فسواها جعل سمتها في جهة العلو رفيعة فجعلها مستوية لا فطور فيها ولا شقوق ولا عيب وأغطش ليلها وأخرج ضحاها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 خيراً كان أو شرا وبرزت الجحيم لمن يرى وجيء بجهنم وأظهرت عياناً لمن يبصرها فأما من طغى فأما من تجاوز الحد في الضلال واثر الحياة الدنيا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 إلى ربك وحده منتهى علم الساعة إنما أنت منذر من إنما أنت منذر من يخشى الساعة لأنه الذي ينتفع بإنذارك